ومن اعتصم بالله فقد هدي ومن اعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 اولائك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه يوم تبياض وتسود وجوه فام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 وَأَنَّ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمَ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 اس وَبَآ بِغظَبِم مِنَ اللهَّهِ وَغُِبَت عَلَيْهِ مُ مَسْكَنَ ذَلِكَ بأَم كَوا يَكْفُونَ بآيات اللهِ وَيَقَتُُونَ الأأَم ب بِغَيْرِ حَّ ذَنِكَ بِمَاعَصَم وَكَانُوا يعتَدُون